أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما رائدا أمة الإسلام أنت الخالدة في درب النصر يوم الرائدة بورك النصر الذي حققته يوم حطمت العروش البائدة بورك النصر الذي حققته يوم حطمت العروش البائدة هذه الحشود هبت مسلمة شعبها ثاقبنا للمكرمة هذه الحشود هبة مسلمة شعبها ثاقبنا للمكرمة يا إله ديننا ما أعظمه إنه ثورة وحق خالدة يا إله ديننا ما أعظمه إنه ثورة وحق خالدة أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما الرائدة أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما الرائدة بورك النصر الذي حققته يوم حطمت العروش البائدة بورك النصر الذي حققته يوم حطمت العروش البائدة إنه الرسول للدين دعا امه عابدا لله ساجدا انه الرسول للدين دعا امه عابدا لله ساجدا قرانه دستورنا ما اعدلا نوره احيا قلوبا جامدا قرآنه دستورنا ما اعدلا نوره احيا قلوبا جامدا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 إنه الإسلام منهاج الفلاح سوف نعليه بعزم واقفاح إنه الإسلام منهج الفلاح سوف نعليه بعزم واقفاح فسرعي يا أمتي نحو الصلاح وارقبي أوكار قوم فاسدا فاسرعي يا أمتي نحو الصلاح وارقبي أوكار قوم فاسدا أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما رائدا أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما رائدا بورك النصر الذي حققته يوم حطمت العروش البائدة بورك النصر الذي حققته يوم حطمت العروش البائدة أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دم الرائدة أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دم الرائدة بورك النصر الذي حققته يوم حطمت العروش البائدة بورك النصر الذي حققته يوم حطمت العروش البائدة يوم حطمت العروش البائده يوم حطمت العروش البائده يوم حطمت العروش البائده